bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Was-sama'i wadh-dharita Was-sama'i wadh-dharita Was-sama'i wadh بَارِقًا وَالسَّمَاءِ وَبَارِقًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَارِقٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَارِقٌ النجم الثَّاقِبُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ AN-NAJMU THAQIB AN-NAJMU THAQIB INNA KULLAN NAFSIN Lamma 'alayha haafidh In kullu NAFSIN Lamma 'alayha haafidh إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فَانْيَظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَانْيَظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَانْيَظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَالْيَوْمَ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَالْيَوْمَ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَ إِنْ دَفِقَ خُلِقَ مِمَ قُلْ يَا قَوْمِ مِمَّا إِنْ دَعْفِقْ قُلْ يَا قَوْمِ يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب وبرى Vantara imbå Vantara imbå Vantara imbå Vantara imbå يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب han kommer mellan sullb och tråber. Han kommer mellan sullb och tråber. Han är på väg لقادل إنه على رجعه لقادر على رجعه لقادر إنّه على رجعه لقادر إنّه على رجعه لقادر Before the day becomes rotten During the day becomes perpetual When the day becomes فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ فَمَا مِنْ قُوَّةٍ فَمَا مِنْ قُوَّةٍ فَمَا مِنْ قُوَّةٍ فَمَا مِنْ قُوَّةٍ ولا نوصل ولا نوصل ولا نوصل ولا نوصل ولا نوصل فما له من قوته ولا نوصل فما له من قوته ولا ناصل، فما له من قوته ولا ناصل، فما له من قوته ولا ناصل. فَمَا لَهُ någon قُوَّةٍ وَلَا vi inte når? Vem är det som är det som och himlen, ifall det går, och himlen, ifall det går, och jorden, ifall det går, والارض ذات صدع، والارض ذات صدع، إنه لقول فصل، إنه لقول فصل، إنه لقول فصل. Inna hu la qawlun fassl Inna hu la qawlun fassl Wama huwa bilhazl Wama huwa bilhazl Wama huwa bilhazl Wama وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا, إنهم يكيدون كيدا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا واأكيدك إذا واأكيدك <تصفيق> إذا فمحل للكافرين فمحل للكافرين فمحل للكافرين فمحل للكافرين فَمَنْ الكافرين الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا أَمْحِلْهُمْ فماهيل الكافرين أمهِل غمر فماهيل الكافرين أمهِلهم وإذا فماهيل الكافرين أمهِلهم وإذا بسم الله الرحمن الرحيم واتسمى وال طارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فَيُنْظَرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّ قادر يوم تبلس رائل، فما له من قوته ولا نصيب، وسما إذا توجّر. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هيل الكافرين أمهلهم غواذا؟